ابو المهاجر صاغ بيته وما بنا ابيات مقهورا في قدله عزيزين ابيات مجهور في قدله عزيزين يلي فقدت الغالي احنا في قادنا احنا فقدنا رجل, رجل, رجل يسوى ملايين القايد اللي كل ميدان يخشاه رجل المعارك ما يهاب المعادين رجل المعارك ما يهاب المعادين يخواه بلقاسم راح اليم ماولى نحسبه بالفرد وسوي لعب العين نحسبه بالفرد يردو سويلع العين هذه بيوت من صديق المخاض ارسم بيوتي واتبع البيت بيتين ارسم بيوتي واتبع البيت بيتين اقسمت بعده مرقدي ما تهنى. حتى ندق من الطواغيت خمسين، حتى م. ندق من خمسين، وإختامها صلوا على اللي تبعنا، نبين نبي اللي حن على خطاهماشين، نبين على خطاهماشين ماشين اللي على خطاهماشين